بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندي مهربان الرحمن خواي علم القرآن قرآن فيري محمد صلى الله عليه وسلم كرد خلق الإنسان أدامي دلس كرد علمه البيان وفعري قفت وغي الشمس والقمر بحسبان رجو مانق بحساب چي زور والشجر يسجدان ججو جيه درخت بخوا سجدد بن والسماء رفعها ووضع الميزان وآسماني بلندو برز كردوتاو وترازو عدالتي داناو ألا تطغو في الميزان وفرمان داو كهرجي زياد روي لترازو داناكن وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان وچيشانة عن ريك بچيشن لترازو داكم كوريمكن سوق والأرض وضعها للأنام وزويبو خلش راخستوى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام تيدايا ميوهاتو دار فنميخاوان بورك والحب ذو العصف والريحان ودانباليخاوان كاو فلو فو دار ريحانا فبأي آلاء ربكما تكذبان جابكما نعمتان فردگار تام باورناكن خلق الانسان من صلصال كالفخار ادمي درسکرد لقريچي وش كوابوي وكسوالت وخلق الجن من مارج من وام وجنوكي دروس كل بلاسي اقري شي بيدو كل فباي الاء ربكما تكذبان جابكام نعمتان رب المشرقين ورب المغربين خوا پروردگاري هر دروج يا ربكما تكذبان ديبكام نعمتان پروردگارتان باورناكن مرج البحرين يلتقيان دو درياي بر الله كردوا كدجن بايك بينهما برزخ لا يبغيان لن يوان ياندا بربستيك هيا تادس دريجي بو يك نكن تكل نبن فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ زَابَ كَامْنِعَ مَتَانِ فَالرَّوْدِ قَاتَمَ بَوَرْنَكَنَ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُّؤْلُؤَ وَالْمَرْزَانَ لَوْدُ دَرِيَّةٍ مَرْوَارِيُّ مَرْزَانٍ دَرْدَةً فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ وله له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام و أو كشتية غورة دروس كراواني كاوك شاخن لدريادة دقرين فبأي آلاء ما تكذبان زا كامل نعمتاني فروردگارتان بدرو دزانن كل من عليها فان هر سي نام لزويده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهرب الردكار الدميناء كخاونش كويرز داره. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ تاكم لنعمتاني الردكار تام بدر وذنن. من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن أولى آسمان كانوا زويدا همو داواي بيوستيان لخوادكا همو روجه خوال كردني كاريك دايا فبأي آلاء ربكما تكذبان زابا كام نعمتاني پروردقارتان باورناكن سنفرغ لكم أيها الثقلان لمولا محاصبتان دكين أيقولوا آدم وجنوك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفدو من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أيكو ملي جنوكو آدمي أقر توانيتان درسن لبشكاني آسمان كانو زوي أوبرون درتن. فبأي آلاء ربكما تكذبان جابكم نعمتك انفر وردجار تام بيباورا يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بوتند نري بلاسي اغر مسي توا يا دوكلي اغر كفاك يا مرتيه اخترتم بين ادري فبأي آلاء ربكما تكذبان ديبكم نعمتان فرودتان دي برواناكن فاذا شقت السماء فكانت وردة كذبها ان زكاتك لتلدبو جاسور هل وقروني هل فبأي آلاء ربكما تكذبان انزابا كام نعمتاني پر وردقارتان باورناكن فيومئذ اللہ يسأل عادا به انس ولا جان انزالو رجدا پرسیان ناكرر لطاوانهیز آدم یک جنوك فبأي آل ربكما تكذبان إن ذاب نعمتاني عم تاني يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام خراب كلام برخسار يان داد ناصر ينوى إن زراءك يشرين بموي پيشي سريانو بقاتيام فبأي آل ربكما تكذبان؟ جاب كام نعمتاني بالورد قاتان بيباورن؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون؟ أما أود وزخه كتawan بارام بدرويان دزاني؟ يطوفون بينها وبين حميم آن هاتو تسا أكن لنيوان أود وزخو أهيزور قرم دا؟ فَبِأيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَابَ كَامْنِعَ مَتَانِ فَالْوَرْدِ قَرْتَمَ بَأَوْرَنَاكَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبُوَأْكَسِيلَ وَيَسْتَانِ بَرْدَمِيِّ بردمي قَارِي بِتَرْسِيَ هيا دو باخي خوش فبأي آلاء ربكما تكذبان جا كامل نعمتاني پروردگارتان بدرو دزانن ذواتا اثنان دو باخاك خواهن ميوه و درخت زورن فبأي آلاء ربكما تكذبان دي با كامل نعمتاني پروردگارتان بباورن فيهما عينان تجريان تهان ته دو كان يا بيروان فبأي آلاء ربكما تكذبان جابكما نعمتان فرد غارتان باورناكن فيهما من كل فاكهة زوجان هلا نابيا دال هرمي ويكدو جور فبأي آلاء ربك ما تكذبان زابك هم نعمتاني فلورد جهتان متكئين على فرش بطائناها من استبرق وجن الجنتين دار Fahliy an da watu la sar zora farşyak Ka barakan yan la awryish mi astura Wa miyveli karnaway awduba khanzi kadasta Fabiyyyi alai rabkuma tukadzi ban Zabakam nirmatani farwardagar tam bawarna kan Fihin لم yatumidhun nains لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان. لو بأخان دا هن حوريان كتنها تاويا لميردي خوينا. پیش آوان دستی کسیان لی نکوت و ندا آدمی و ندا جنوکا. فبأي آلاء ما تكذبان. جاب کم كأنهن الياقوت والمرجان أو حوريان وكياقوت مرجان وان فبأي آلاء ربكما تكذبان زابك هم نعمتاني بابروان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آيه بعداش تساك هر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ جاب كامل نعمة كان فالورد قاتان باورناكن ومن دونهما جنتان وبيزجلو دوبا خيك باس دوبا خي فبأيي آلاء ربكما تكذبان جابة كام نعمتاني پر وردگارتان باورناكن مدهمتان دوباخي اوان دسوزي رجدن وينن فبأيي آلاء ربكما تكذبان جابة كام نعمتاني بباورن فيهما عينان الضاختان. لو دوبا خدا دو كاليها القلاب ينتداي. فبأي آلاء ربك ما تكذبان. زابكام نعمتان فالورد قرتن باورناكن. فيهما فاكهة ونخل ورمان. لو دوبا خدا ميهات هي. نخواز الله داخل ما وهنار. فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَبَكَمْ نِعْمَتَانِ فَالرَّدْعَ تَعْمَدْ رُوَادَ زَانٍ فِيهِنَّ خِيَرَاتٍ حِسانٍ تِعَيَّنْ دَاهِي أَفْرَتَانِ أَكَرْتَهَا شِرُوَالَ الدُّوَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ببروان حور مقصورات في الخيان حريان كفردنشين نو دوارن فابي آلاء ربكما تكذبان جابكم النعمتان فردگار تام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان Teyş awan dosti kasyan lena kautua Nala adamı nala zinoka Fabi ayy ala i rabbi kuma tukadiban Zabakam nirmetani parwardigar tanbaa varna kan Muttaki ina ala rafrafin khutri Wa abqariin chisan Paldadan evapişti sauzbawi raza waw Farşi zördzwani فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَبَكَمْ نِعْمَتَانِي پَرْوَرْدِگَارْ تَمْبَاورْنَاكَنْ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ دِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پيرو پروردگاری خاون گوره یو بخشش